Razem na madera يغسل حتى يغمر الماء كاعبه ثم يده على شكل الاذن ويسهل كذلك ثم يجفف الماء ان في عايز منه شيء اسدا ولا يعيد غسله ثم ينشفه بالفرشاة ويجعل الحنبل على راسه ولحيته ولاثير على مساجده ثم يقسمه في ثلاث اقسام يد مجمعا ثم يجاره والدثار وهذا كفر في ان من الني الى القدم ويضع الاجارة من القرن الى القدم من قبل اليمين لا على الجارة ولا الساعة ولا يكتسر على واحد إلا عند الدرعة من انكيشة انكيشة انكيشة ولا كفن ما فينا كذا ليش؟ وجب زاد في الماء المسكين على شيء بيني الماء ويجعل وأرجع على شدها هذا كبير على تحت حتى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 So we كتابية. لتبقى كتابية لتبقى كتابية. لا يدخلونها، ولا يدخلونها إلا من أهلها، إنما أهلها من من أهلها من أهلها، إنما من أهلها Daje wstyd, daje dla haddala, daje na aqibah, daje A nie لا من من لا إله الله، من خير من الله، ولا يأمر ولا قال إنما تشبه النساء، ورأت نبي عينه ما نبي عنده على النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه رحمة حسنة وخير وليس حمد عجيب وفعل على حسن ما عجب وما جاء. ثم ثانية صغيرة. أدنى منه وجدان شرير. ثالث أدنى عن النار. العبد من النار ولا ولا لا بس هذا، كل هذا، كل هذا هو أموره بسيطة. هذا ما نعرفه، أي في كثير من خلينا عليهم، يعني هذه العاده ما جربنا نجدها عندنا في أوروبا، في أميركا، في أمريكا في أوروبا، صدقين من أمريكا. المسلم على المسلم، وبعد ما نقوله عن أخذه بعد ما نقوله عن أخذه، ركوع أسمه، من الدنيا، وأكل واحد من الأسباب، لا أحد لا بيأخذ الوجبة، ماخذ الوجبة، من لايجتاز الدين، سلامي على ما يجي، سلامي على من يجي، ما يجي من يا رب العالمين اللهم لا نملك إلا أن نطلب من يتوجه الآلة مع المراجعة في الكون مع المعاويت و الشهاب و سعدين أنه و سجار كذرا من الأول و س strong ولا في صح يعني حصل هذا الله صل محمد وجميع الروادين من يغفر محل في حصل من يعني يبدا بالصراحه يعني من dzieci są dla nas nie tylko. To jest nasz problem. To jest nasz tajne tajne tajne Mm-hmm. <laughs> żeby nasz mamy działały miary i sumy, suma i liczby są na mocy, zawsze są one zawsze na mocy, zawsze الرجاء منكم ان تنوروا سبلنا Yeah. Nie ma być on I'm in my 우리 대표님들 I'm going to go to the Murderer's Cabaret Show and I'll put that out there. and know mm I can send you I love something You I'm من يبعد الصلاة أن هو يغسل رأسه ولو علم أن هو ولا يعلم وراءه التراب على على الله يسلم، صلى على محمد الله الله Well um simply that I didn't think about sure then you're المصادق <تصفيق> اذا كان هو احد الشاهدين في على هذه الله على dla mnie to jest bardzo ważne, że w tym momencie, kiedy będziemy w stanie się zająć, to jest bardzo Aby radia, nie możemy powiedzieć, że nasz mamy nie ولا يصلى <تسجد> على رأي ولا يصلى على رأي لأنه إمام لا يدين على رأي ولا بد ان من هذا أمر الله عليه وسلم هذا لا من صلى على mnie odpowiadał jest no oni są, oni są wtedy wsiądzają sobie na imię nie nie słyszę, nie słyszę,